وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ابع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَإِنَّ مَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْفُسُونَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مِنكُمْ مَلِكٌ ۖ أَلَيْسَ لِي مِنكُمْ مَثْرَا وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي تَحْتَكُمْ ۖ أَتَلاَ تُبْصِرُونَ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسيرة من ذاب أو جاء معهم ملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاوه إن ومن فاشقين فنما اسقونا فقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومتنا من الاخرين ولم مَا بُورِدَ بِنُورِ يَمَنٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَخُضُّون وَقَالُوا أَأُلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَهُمْ هُنَاكَ إِذْ نَجَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا لِّلْبَنِي الْأَشْرَارِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ